ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كَذَلِكَ نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إ قَدر م عَومِ فَقَدَناَ فَنِم الْ القادِرون وَلُ يَومَئِذِ للِْمُكَذبين ألَ نَنجعلِ الْ الأررضَكِفَةً أَحي أَمأَمواتَ وَجَعلنا فيِيهَا رواسَ شَامِ خاتٍ وَأَسْقَنَاكُم أَفُاتَ وَلُ يَومَئِذ in in إلى ما كنتم به تكذبون إن طلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينقر يكون ولا يؤذن لهم فياعتذرون ويل يوم يذل للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين فان كان لكم كيد فكيدون ويل يوم للمكذبين